وَالَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِنَا هُمْ أَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ عَلَيْهِمْ نَارٌ مُؤْصَدَةٌ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ وَالشَّمْسِ وَضُحَاهَا وَالْقَمَرِ إِذَا تَلَاهَا 124. والنهار إذا جلاها 125. والليل وَالسَّمَاءِ يغشاها 126. والسماء وما بناها 127. والأرض وما طحاها 128. ونفس وما سواها 112. قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها 114. كذبت سمود بطواها 115. إذ انبعث أشقاها 114. فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها 115. فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها 116. ولا بِسممِ الل يحمانِ الوحْعِيم وََّلِ إذَا يَغْْشَ وََّهَالِ إذ تَ يََّ وَمَا خَلَ قَذَّكَ أُثَ إِن سَعَكُمْ لَشََّ 112. فأما من أعطى وَصَدَّقَ 113. وصدق بالحسنى 114. فسنيسره لليسرى 115. وأما من بخل واستغنى 116. وكذب وَمَا يُغْنِي عَنْهُ مَالُهُ إِذَا تَرَدَّى إِنَّ عَلَيْنَا لَلهُدَى وَإِنَّ لَنَا لَلآخِرَةَ وَالْأُولَى فَأَنذَرْتُكُمْ نَارًا تَلَظَّى لا يصلها إلا الأشقى 115. الذي كذب وتولى 116. وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى 118. وما لأحد عنده من نعم 117. إن ابتغاء وجه ربه الأعلى 118. ولسوف يرضى 119. بسم الله الرحمن الرحيم 110. والضحى 112. ما ودعك ربك وما قلا 113. وللآخرة خير لك من الأولى 114. ولسوف يعطيك ربك فترضى 115. ألم يجدك يتيما فآوى 124. ووجدك ضلا فهدى 125. ووجدك عائلا فأغنى 126. فأما اليتيم فلا تقهر 127. وأما السائل فلا تنهر وأما ما ذي نعمت ربك فحدث